الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مع نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ظلال سيرته المباركة وشمائله العطرة في هذا البرنامج موضوعنا في هذه السانحة هديه وسمته صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا سيما ونحن في ظلال هذا الشهر الكريم وفي ظلال هذه الأيام المباركات ولو تحدثنا عنه وقرر أمور أولا لا يوجد أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الأول ولا في الآخرين لأن عبادته كانت عباده تنوع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 فمثلا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لكثرة شغاله بالجهاد كان الجهاد في حقه متعينا ودرجات الجهاد في حقه أعلى صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يكثر الصيام كما تقول عائشة ما تمنيت أن أراه صائمة إلا رأيته صائمة وما تمنيت أن أراه مفطرة إلا ورأيته مفطرة وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى إبادة عجيبة حتى نقول أنه لا يدعها ثم يدعها حتى نقول أنه لا يصليها كما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم هديه في رمضان عجيب أول شيء كان يتهيأ ويستعد لرمضان كان يصوم شعبان كله كما قالت عائشة وكان يصوم شعبان إلا قليلا وكان يصوب شعبان إلا بيوم أو يومين فمعنى كان يجهز ويعد نفسه للصيام الأمر الثاني كان صلى الله عليه وسلم يصوم صوم الكمل اهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون واهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيار والحجب ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اني لست كهيئتكم اني ابات عند ربي يطعمني ويسقين كان عليه الصلاة والسلام يصوم صوم يختلف حتى أنه كان يواصل يقول عندكم طعام يقال لا يقول اللهم إني صائم كان يواصل عليه الصلاة والسلام الصيام ومن يقدر على ذلك إني لست كهيئتكم إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. قال ابن القيم يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الاشراقات الروحية والإلهامات القدوسية ما يلهيه عن الزاد والطعام والشراب. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه في رمضان أنه يدعو لصوم الجوارح مع صوم البطون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وكان من هديه وسمته صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان كثير الجود بالخير على الناس قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل يدارسه القرآن والقرآن يعلم الإنفاق ورمضان شهر فيه إنفاق فيه إعانة للمسكين على الفطر وعلى الصوم معا ولذلك ينبغي دائما أن نتعلم من خلال هذا نبينا أن نتعلم قيم نبينا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم في رمضان وفي غيره في أي صوم يعجل الفطور ويؤخر السحور ويقول تسحروا فإن في السحور بركة يأخر السحور ويعجل الفطور وكان يفطر على رطب وإن لم يجد فتمرات وإن لم يجد فماء ويقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه في العشر الأواخر يحيي الليل ويوقظ اهله ويشد مئزره حتى تقول عائشة لا يقدر عليه وفي غير رمضان أصلا عابد يقوم حتى تتورم قدمه أما في رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي تقول عائشة حتى لا يقدر عليه وانا مستغرب في لا يقدر عليه ما كيف ده يعني شد مئزره طواء فراشه كان يكثر من قراءة القرآن ومراجعته وكل من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصوم صوم النبي وأن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يجتهد وأن يكثر من قراءة القرآن في هذه الأيام المباركات والشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن والجبريل يدارسه القرآن كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف فيهن والاعتكاف كما قال ابن القيم مراده خلوة بالله وأنس به وابتعاد عن الناس وبعد عن زحمة المشاغل وتفريغ للقلب إفراغ للقلب ولذلك كان ابن القيم يقول الاعتكاف عكوف القلب على نعم الرب وتعظيم ذلك وتعدادها وأن تخلو بربك سبحانه وتعالى كان هديه باختصار صلى الله عليه وسلم في رمضان من أكمل الهدي وما في ذلك شك صوما وجودا وطاعة وبرا وإحسانا واعتكافا وقراءة للقرآن كان عليه الصلاة والسلام يحسن استقبال رمضان يحسن ودعه المطلوب منا باختصار شديد أن نصوم مثله وأن نجعل من رمضان موسم لتغيير أوضاعنا وتصحيح أمورنا والصمو بأخلاقنا وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل اني مرئ صائم وعلينا أن نستفيد من رمضان بصوم الجوارح وصوم القلوب بالتعلق بالله سبحانه وتعالى كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخصفي وعلى تفنن وصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي صلوا وسلموا وباركوا على المبعوث رحمة للعالمين، وقولوا صلى الله عليه وسلم